ما زلنا مع الكلام على الشرك في العبادة وهذا هو الاهم وهو الأصل لأننا قلنا بأن قضية الكون الكبرى عبادة الله علاه توحيد الله علاه الله رعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك ابن القيم كان يقول يقول الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له يعني للعبادة لقضية الكون الكبرى فانشغل بما خلق لك ولا تنشغل بما خلق لك ما خلق لك سياتيك لذلك حتى الرزق خلق لك انت انت ما خلق لك الرزق خلق لك فما خلق لك سياتيك سياتيك لكن انت همك الاكبر ما خلقت انت له انت لله فكل لله كل لله لا تكن لما خلق لك فانك استخسر الكثير والكثير لان ما خلق لك مضمون وما خلقت له ليس مضمونا وهذا الذي قاله العلماء عندما قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق يبقى الله تعالى بين لك هذا حق سياتيك سياتيك لذلك النبي سلم يقول إن, إن, إن, ان الرزق ليسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه هل يتخلف الاجابه لا لا يتخلف لذلك قاله النبي سلم نفث في روعي الروح الأمين انه لن تموت نفسه حتى تستوفي اجلها ورزقها فاتقوا الله وأجمله الطلب فإذا قضيت الكون الكبرى عبادة الله توحيد الله على بالعبادة، وتكلمنا على أن أصل العبادات العبادات القلبية وأس هذه العبادات العبادات القلبية المحبة، قال علماء هنا ومن أهم العبادات القلبية أيضا الخوف، وإذا خلت خوف الخوف, الخوف الرداء، فهي من من أهم العبادات القلبية القلبية لا سيما وأن الإنسان إن لم يخف تجرى لأن القاعدة عند العلماء القاعدة الأدبية عند الحكماء قالوا من أمن العقوبة أساء الأدب من أمن العقوبة أساء الأدب لكن إذا علم بأن الله يأخذ وأخذ الله أليم شديد فإنه لابد أن تفتع فرائسه في لحظة ما فإنه لابد أن يهيئ نفسه للسؤال وأن يعلم أن الله على شديد العقاب كما أنه غفور رحيم إذن ترى أن الله قرن بين هذا وذاك عندما قال الله للفعلان نبئ عبادي أني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد من العبادات القلبيه المهمه جدا التي لا بد ان ينشغل بها المتعبد لله جل ثعلاه المكلف هي الخوف خوف القلب لله جل الخوف من الله جل والخوف من الله عباده والحق كما قال العلماء الخوف له اقسام وانواع كثيره الخوف مصدر من الفعل الثلاثي خاف، أصله خوفة. الالف هذا أجواء هو تعلمون أصل ال ال ال ال الالف وو. فهذا مصدر للثلاثي الأوجف الأجواء خاف. الخوف مصدر لفعل خاف. وخوف تأتي في اللغة بمعنى فزع ورهيب وخشي. والفرق بينهما نقولنا هذه ليست مترادفات وإن كانت مترادفات. لأن الخشية الخشية تكون خوف بعلم تكون خل... خوف بعلم. بعلم وأما الرهبة تكون خوف بفرار بهرب منها ال... الرهبة خوف بهرب هذا المعنى الدقيق لهذه الأمور والخوف يتكامل فيه المعاني بأثرها المعاني بأثرها الخوف له أقسام الخوف له أقسام عند علماء الافطلاح. هم بعضهم جعل الخوف على قسمين خوف جبلي وخوف عباده والصحيح انك لو حللت ستدر اقسام اربعه للخوف أول, اول هذه الاقسام وهو اقل الاقسام واعلى الاقسام مرتبه خوف السر هو الخوف الباطني هو اصل العباده فخوف القلب الخوف الباطني ما هو الخوف الباطني هو الخوف من امور لا يقدر عليها الا الله تبارك وتعالى فتحرك باطنا فيتحرك ظاهره كالخوف مثلا من هجوم الموت على الإنسان أو الخوف من نزع الصحة والقوة في البدن أو الخوف من نزع الغنى أو قبض الولد أو الفجيعه في الأهل فهذا هذا لا يكون إلا ممن, إيش؟ ممن يستطيع ذلك في أي وقت أي لحظة وهذا لا يكون إلا لمن إلا لله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فاكون خوف السر خوف في خوف من شيء خوف من من يستطيع أن يفعل ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء وذلك من سلم يستعيذ من إيش خليف الإجابة عضوك فيما أقول من إيش, أقول. فمن إيش؟ ها من موت الفجر أو موت الفجر يفعل ما شاء وقتها ما شاء كيفما كيفما شاء فكان يستعيد يخاف أن يأتي بعد موت الفوجة لئة لما لأن موت الفجأة الإنسان لا يستطيع لأن الإنسان يقول من كان يأخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني ممكن يذكر يكون في نواقص يريد أن, أن, أن يردها في خلل يريد أن يسده موت الفجأة يأتيه وينتهي الأمر كليته سواء على حسن او على أو على خيرها والأعمال بإيش بالخواتيم الخوف الأول خوف السر الخوف الثاني هو خوف خوف الظاهر يريد ان يسرق يعلم بان الله حد حدا في السرقه انها تكون ايش قطع اليد او الزنا يعلم بان الله قد شرع شرعا بان الزني يرجم الى الموت او خوف العقاب الاخره الاخروي قال الرسول من قتل نفسه بحديده أو قال من تحسسوا من فهو في نار جام تحسوا في نار جام خالدا مخلدا فيها ومن تردد من جبل فهو في جبل يتردد منه في في في النار خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجاها في نار جام خالدا مخلدا فيها فيخشى من هذا. هذا خشية ظاهره فيمتنع ظاهرا عن أي شيء هذا هذا خوف عباد ايضا خمس انبياء الخوف الثالث هو الخوف الذي يترتب عليه الامتناع عن بعض التعاطي لكل التعاطي التي فيها المشقة على الإنسان كالخوف من الأعداء فيمتنع عن الجهاد جبان الخوف طبعاً كذا جهاد يكون جهاد إلا إلا بضبط شرعياً بإذن ولي الأمر والرائحة تكون ظاهرة وأن ينزل تحتها تكون رائحة مضبوطة حتى يصح هذا البلد لكن الغرض المقصود بأنه يعني من خشيه الناس من خوف من الناس امتناع عن الذباه وساوبين جمهره من من قال بهذا قال ان هذا معصية والحق ناشك حق هذا فيها نوع شد طيب الخوف الرابع هو الخوف من الشيء الذي يضره كالخوف من ايش من حيه او عقرب أو الخوف من الأسد والفرار منهم هذا الخوف يسمى خوف ايش جبل هذا خوف الط... طبيعي خوف جبلي وهذا لا يعترف عليه ملك مثلاً نبينه بعد هذا النوع الرابع بعد أنا أقسم أربعة من الخوف ثلاثة منها إيش عبادة واحد منها جبل نبدأ بالأخير عشان نبينه الجبلي لا شيء فيه وإن فر وخف من الأسد هذا أمر جبلي أو خا أو خاف من باتش ظالم مثلا أو غاشم هذا جبلي جبلي لكن هذا يذهبه الله بإيش؟ بالتوكل وجب على الإنسان أن على الله إن, الله إن هو كما قلنا وإن كان خاصاً جبليا ينتقل به إلى عبادة مهمة جدا قلبية وإعبادة التوكل على الله وهذا حدث مع مع مع الأنبياء وقلبها الله لهم إيش؟ عبادة أنبياء لما قال موسى وهرون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما فتوكل على الله الذي لا حسن التوكل فلم فلم فلم يعني ف ف ف ف فلم, يضر فلم, يضرهما فلم يضرهما فلم يضرهما فلم يضرهما بشيء ما ضرهما بشيء ولذلك قال إني معكما أسمع وأرى وأيضاً في هذا الباب لو لو خاف من الأسد أو من الحية وتم التوكل في قلبه على الله وأن المحرك الأسد هو الله الألله لا لا يضر وهذا قد حدث مع سفينة عندما خرج عليه الأسد سفينة مولى رسول الله سلم فقال له من أنت كنه بأبو هيش الأسد يكن بأبي هيش أبو إسامة فقال أعلم أني سفينة مولى رسول الله فطأتع رأسه وقام على ذي حتى قال له دلاني على القوم ده مش يأدى ده المسألة أنه ما صار أليفا فقط لا ده صار مرشدا كمان فقال دلاني على القوم فهدى له بزنبي فأخذه إلى النبي السلام ومن معه من الصحابة الكرام فهذا الخوف خوف جبلي لا يحاسب عليه المرء خوف جبلي لا يحسب عليه المرء لكن نقول هذا يترتب عليه عبادة وذلك ذلك وهو نعمة توكل على الله جلاله يضيبه الله بالتوكل كما أن السيارة إذا وقعت القلب يضيبه الله بالتوكل أما الخوف الأول فهو أعظم مقامات الخوف في العبادة أعظم مقامات الخوف هو الخوف من إيش؟ الخوف خوف السر الذي يحرك الإنسان في العبادة في السر أو في الامتناع عن العبادة هذا لا يكون غلا لله دانا شؤاله هذا لا يكون غلا لله دانا ويكون شركا صرفه لغير الله وهل هناك من يفعل ذلك؟ نعم الخوف من إيش؟ من الأولياء الخوف من, من الجن خوف وهذا وهذه أروع الأمثلة في هذا الباب تظهر جليا في هذا كثير من الناس يخافون لما واحد يتكلم مثلا على ولي مثلا يقول له طب النذر هذا كل للويف يقول ما في نذر اتق الله يقول اتق الله نفسك اتق الله واخشى أن يصيبك بمكروه وهذا كثير عند العوام العوام كثير منهم يعتقد هذا الاعتقاد بأنه لو تعد أو لم يصرف عبادة أو نذرا أو زبحا لهذا الولي يمكن أن يصيبه, أن يصيبه بمكروه لا سيما وأنما محك هذا الأمر إن قلت له اقسم بالله اقسم بالله كذبا ولا يبالي وعن قلت له اقسم بالوليد الفلاني لا يستطيع ان عن يقسم كذبا يخشى من الدوائر دوائر التي اعتقدها وهذا شيطان الذي اوزع في قلبي ذلك فإذا خوف السر ان كان لغير الله يدل في علاء فهذا شلك اكبر يخرج صاحبه من المل وهذا كان عند العرب يخافون خوف السر اللي هو العبادة من الجن ليس من الله من الجن لذلك كانوا إذا نزل أ... أحدهم وادي يقول أعوذ هو يقول بذلك يستعيذ بسيد الوادي بين الله جل على ذلك قال الله وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كانت النتيجه أزادوهم رغم المنافق يؤتى بنقيق خاص دخل بابا ليس هو الباب الصحيح فضرب منه فضرب منه والمنافقون بنقيد قصدي فهنا الآن يستعيذون بالجن وهذا الذي كثير عندنا الآن من ال الممسوس أو المربوط أو المسحور تراه عندما يرقيه الراقي وتكون المسألة الله على يختبره فتطول المدة إما يذهب إلى الكنيسة وإما يذهب إلى الدجاج لأن هذا يستعين بالجن وهذا يستعين بالجن نعوذ بالله من ذلك وأمرهم إلى بوار وأمرهم إلى خسارة أمرهم لا يمكن أن يكون في إنجاح بحال من الأحوال ولا يفلق الساحر حيث حيث أتى فإذا خوف السر هنا يكون شركا ان صرف الله لا يدلف ويكون كذلك كما قلنا فأروع الأمثلة في هذا أنهم كانوا يصرفون هذا الخوف للجن وأنت ترى الكثير من من يأتي بالديك الأحمر وعورف أبيض ويذبحه ويفرق رجله و... وأيضا جناحه في مكان معين بكل أوامر من بأمر الجن يفعلون ذلك واسمعونا وطيعونا. للجن خوف السر يخشى لانه الجن يقول له انا هقصف بهذا الارض او سافعل في البنت كذا وكذا واده حدث عمليا معي كنت في المدرسة وكان في عائلة من الجن صرعوا عائلة من الانت شو عارف ال ال ال ال الوقف امامه الجن في هذا الباب هي الام فقط الدوجة اما الرجل عاش حياته لانها الجنية صرعته فكانت تأتيه في الليل على ما يشاء الباب يغلق وهو عايش في حياتي صدقوني هو بين النوم والأقذاء وهذا زنا ويجامع ويتمتع بذلك ولذلك يعني كان اي قارئ يأتي كل ما اريد انا في حالة طيبة ما اريد والابن كذلك والابن كذلك كان ينصر مما يرى وطبعا الرجل يتبديل توفير المرأة صرعت الرجل والرجل صرعت المرأة فالمرأة بعد ما قرأ عليها رجل وعلمت إن الجن داخلها فكان الأخ القارج ذا الله خيراً فهمها بيّن لها بأن الجن يصعب عليه جدا اجتمام رائحة العود أو المسك أو الرائحة الطيبة فكانت تغمس نفسها في العود والمسك فكان يؤذيها في الليل ويأتيها كأنه ويقول لها لا تستخدمي هذا الطين لا تستخدميه وكانت تستخدمه وتقرأ آية الكرس وتسمع البقرة وتشغل البقرة فأما المرأة فاشتدت على الجن فما استطاع انه يبقى عليها واما الرجل فكانت معه الجنية فيقول ابنه حكى لي هذا تصريحا قال انا فتحت الباب فسمعت ابي يتكلم بصوت امراه فقال لي ادخل واغلق الباب اغلقت الباب فقال لي اسمع لو اتد بحد يقرأ على ابيك ان اخفف به الارض هاخطفه واتغيب به لا ترون له مكانا بعد ذلك الولاد خاص وما ما ارتضى يقول لاحد حتى قال له امه كانت لبيبه ذكيه تعلم ان الجن لا يملك نفسه ي ولا ضر لكن الغرض المقصود هنا الان هو هذه يخوفه ال ال ال الجن يخوفه وهم يخافون من الجن فيصرفون له العباد هذا خوف السر وهذا شرك أكبر يخرج من المله الخوف الثاني وهو خوف العقاب وهذه عباده ايضا خوف ظاهر قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنته ولمن خاف مقام ربه جنته ولمن خاف مقام ربي جنات يعني خاف مقام ربي من رؤيتي وسماعي فيعبد الله هنا على على على السماء والرؤيا على ايش على الاحسان ان تعبد الله كنك ترى فلم تكون ترى فهو يراك والاصح في توجيه الآية ولمن خاف مقام ربي جنات مقام ربي بين يديه في, في القيامة يوم القيامه عندما يمسك بين يديه لا تدع له ويكون قد ساله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل فهذا هذا الخوف خوف العقاب من الله على في الدنيا أو في الآخرة هذه نمت عن عبادة وهي أيضا توزع القلب به عبادة الليلة العلاء تصرفها لله سوحيد وتطرفها لله شرك وأما الثالث الخوف الذي يترتب عليه امتناع من عبادة كالخوف من الأعداء فيترتب عليه الجب من ملاقات الأعداء قال علماؤنا هو معصير لأنه جب وكان السلم يستعيد من الجبن والخور وكان سلم يستعيد من البخ فالجبن من أذن абсолютно التي الصفات المسلم عزيز شجاع لأن المسلم تتعلق قلبه بمن بالله جل والحق الذي يدين الله به أنه شرك شرك نوع شرك لأن فيه التفات القلب لغير الله جل وعلا سواء, سواء الخوف أو رجاء فيه التفاة القلب لغير الله جل وعلا لأنه لما خش السبب وامتلأ قلبه خوفا امتنا عن عباده. هو لما يحاسب المرء على هذا الخوف. ونقول أن هذا الخوف صار خوف عبادة إذا أمضاك أو أو إذا أمضاك أو أو حجبك. ان هذا الخوف يرتقي من من الجبلية إلى إلى العبادة إذا أمضاك أو حجبك إذا فهنا لما خاف الأعداء وخاف بس الأعداء عن العباده العمالة الخاصة في يد فهذا نوع السفات للسبب وهو كما قلنا نوع شرك لكنه نوع شرك أزمر ولكن نوع شرك أزمر وسيلة للشرك الأكبر والحق هو أن المعاصي تنزل تحت أنواع الشرك وأما الرابع الجبلي لو الرابع الجبلي حتى لو منعك عن عبادة لا يكون عبادة أيضا يعني حاجة بك أوامدق لا يعني لو ورد أسد وهو بجانب الماء فلم يتوضأ له ذلك قد يمتنع بالخوف الجبلي عن عبادات ويستعيد عنها بعبادات أخرى لا يمتنع عنها كليتا فلا استخدم الماء ولكن يتأمم صح له ذات لأنه رجع قال أقل فإن كنتم في فاتقروا قال فإن لم تجدوا ماء واجد الماء إما حقيقة فاخد الماء إما حقيقة أو حكما فله التأمم أو أنه خشى من بطش الظالم أو أنه خشى من الغريم أن يسألوا عن الدين وليس معه المال فأغلق الباب عليه وصلى في بيته وامتنع عن الجماعة والآن وعند الحنبيل انه اثم بذلك وعند بعض العلماء أن هذا يعني على الأقل خلاف الأعظم والأفضل عند الله دي فعلاه قلنا حتى خوف من لقيا الغريب جعله يفعل ذلك فهذا ليس بالعباد لكن كما قلنا أنه ينتقص من قدره ومن, ومن أيضا قدري أجري عند ربه في فعلان فهذا هذه أنواع الخوف كيف تكون عبادة وكيف لا تكون عبادة والحق بأن الخوف كما قلنا عبادة للأدلة الكثيرة التي أجرتت بأن الخوف من أهم عبادات القلب قال الله ذلك وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم بأولياء يخوف أولياءه فلا تخافوهم هنا الاستدلال وخافوني إن كنتم مؤمنين الآية فيها وجهان من الدلالة على أن الخوف عبادة نعم والوجهان الوجهان صحيحان نعم عندنا وجهان في الدلالة قال الله تعالى وخافوني أمر ولا يأمر الله إلا بما يحب لأن, الله على لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والذي يحبه الله يأمر به قال وخافوني وأيضا في وجه ثالث هو قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون يبقى هذا من فعل ايه وفعله الشيطان مذموم يبقى هذا وجهه لأن هذا واضح جدا لأنه خوف من الله جل جلالك وعباده لأنه مخالفة دفاع الشيطان الأمر الثاني لان الله جعله قال فلا تخافوهم يبقى النهي أمره بضده قال تصريحا فخافوني وقال إن كنتم مؤمنين فأناط الإيمان بالخوف من الرحمن سبحانه جل في علاء أيضا من ذلك قول الله جل فعلان وقال الله جل فعلان وإيايا فرهبون قال الله هذه الآية عظيمة جدا في الاستدلال هذه الآية من سورة النحل قال الله جل في فعلان لا الرمع فقال الله لا تتخذوا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإيايا وقال الله لا تتخذوا إلى اثنين انما هو اله واحد فاياه يرهبون قال الله لا تتخذوا الهين اثنين قال فاياه يرهبون وجه الدلاله بقى. بقى خلاص صحيح لا لا لا هو هذا هو قال لا تتخذ إلى هين فكأن سان يسأل وأين الله سانو كيف تأخذ إلى قال إن رهبت غير الله لا لفعله فقد اتخذته نداً يبقى لذلك قال بعض العلماء من اتخذ نداً يخافه من دون الله فقد أشرك بالله من اتخذ نداً يخافه من دون الله لفعله فقد, فقد أشرك بالله لذلك قال الله لا وقال الله لا تتخذ إلى إنما هو إلى وع وإيايا أو في إيايا لآت ها وهي هذا اطلع بره فهذا المصحف الأول ما نتأكد تطلع لل للإله ما هو مش ما هو مش, مش نفسه في <تصفيق> طيب الحق مع في جاء فرهبون فإذا إذا اتخذت إلى إذا, إذا رهبت أحدا يعني وهذا وهذه الرهبة كما قلنا خوف مع هرب خوف مع هرب من دون الله لا فعلات فقد اتخذت شريكا ولدت لله في فعلات وايضا قال الله دل فعلات على المؤمنين الذين ينفقون قربة الله قال وهم من خشية ربهم مشبقون وهذا في سياق المن والامتنان وفي سياق المتح أنهم تقربوا لأنهم إيش يخشون لقاء الله تعالى تقربوا لأنهم يخشون لقاء الله جل في بل حال الأنبياء وحال الملائكة الخوف من الله تعالى ونحن أمرنا بالتعاسة بهؤلاء قال الله ولكم في رسول الله أسوة حسن قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله يخشونه عباده ولا يخشون احدا إلا الله. ولا يخشون أحد الله. وقال عن الملائكة يخاصون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. هذه دلالات على أن الخوف عبادة وأن هذه العبادة لو صرفت غير الله جل وعلا كانت شركا. وهل في هذا العصر الحديث من يقع في هذا الشرك وأنه يخف غير الله تعالى يعني مخافته من الله نعم هذا بالذات هذه العبادة فيها ما فيها يقع فيها في هذا العصر الحديث ما يكون من الشرك الأصغر وما يكون من الشرك الاكبر الخوف من العقاب من السبب الذي يمنعه عن عبادة أو, أو, أو, أو, أو, أو يمضيه في عبادة فهذا نوع شرك نوع شرك كيف ذلك؟ إذا, إذا التفت القلب للسبب خوفاً يعني للمدير أو للغني أو لمن يملك القضاء مثلا عليك في أمر ما بغنى أو بخصومة أو بغير ذلك فالتفت إليه القلب خوفا وان لم يتعبد فالتفت إليه القلب خوفا صار شأنه وشرك وشرك أصلاً لأن التفاق الأصل التفات القلب شرك اتفأت في قلب لغير الله شك ولو كان للسبب بالمعنى لو أنت مديرك يبغضك أو يخالفك في الديانه فأنت تخشى منه أن يمنع عنك الرزق أو أن يقلل لك من الرزق الذي سيأتيك والتفت السبب فدهنته والمد... أنا قلت دهنته لا, لا, لا دريته فدهنته فيعني دهنتم معناه أنك تنزلت عن بعض أصولك الثابتة ديانة فداهنتم خوفا فإن هذا نوع شرك أو يفهموا فهنا فرق بأن تداري أو تداهن المداهنة للخوف نوع شرط والمداهنة أن تعطي بعض دين بأن تزيل أصول ثابتة عندك في الديانة مثلا كولاء وبراء مثلا كأمور معينه ثابته عندك في الديانه فده فيها للخوف في هذا النوع الشيء الان عما هو الاشكال في كل هذا الباب عمار لم يداري عمار اعطى أعطى ديانه اعطى تكلم في النبي سلم ها يبقى معنى كده إيه هو على مقال الاقبل لكلام الملجي لكن لابد له من توضيح عشان نصل لهذه الاجابه قل هو ما اعطى احنا نقول الخوف الذي يعطي به الديانه هو ما اعطى هو ما اعطى كان ابن النبي بالتاعه ما اعطى وان كان قد تكلم لكنه ما اعطى مفهوم هو الذي يعطي والذي يرضى بالعطاء كانت هذه من التقيه فهو ما اعطى فاصل الامر ان يعطي والعطاء يكون برضا القلب وهذا غير موجود غير موجود عمر لم يعطي مفهوم ولذلك قال الإمام مالك أبخذ الناس سبقه من باع دينه من باع دينه ويبقى هنا الآن إيش أعطاه الآن أعطى من باع دينه بدنياه وأبخذ منه سبقه من باع دينه بدنيا بدنيا غير فهنا موقف عمار لم يعطي هو لم يعطي من دينه شيئا هو فقط أجابهم قولا والقلب مطمئن بالإيمان لذلك قال فإن عادوا فإيش يبقى يرجع المرجع أنه يثبت أنه لم يعطي لأننا قلنا الخوف هنا الذي يثبت فيه السبب القلب للسبب فيعطي ديانة فيعطي من ديني فإن أعطى صار هذا خوف الشرك وقع في الشرك بهذا الباب نماذج الوقوع في الشرك في العصر الحديث كما قلنا مساله الخوف من الجن والفزع العظيم الذي يعني شاع وزاع في كثير من العوام الذين فيهم الجهل العميق سواء في الارياف او في البدو او لا ففيهم الخوف والهلع والفزع من الجن فيتقربون اليهم بالعبادات فهذا خوف عبادة الان فهذا منتشر جدا بين بين الناس لذلك يسارعون في استجابة صلبات الجن فيقعون بعد ذلك في الشرك ويكون هنا شرك في الربوبيه بل وشرك في الالهيه لأنه أولاً شرك في الربوبيه أنه خاف منه أنه اعتقد بأن الجن يستطيع له نفعاً أو أو ضراً فلازم ذلك استلزاماً الشرك في الإلهية بالخوف لأن الخوف عمل القلب فإذا خافه من دون الله يتلفع له فقد أشرك فقد اتخذ مع الله نداً في هذه العبادة ثم عبادة ظاهرة بأن صرف له العباده بالذبح او او بالنظري سمعا وطاعا له فهذه الشرك في الواقع المعاصر ونحن نعيش فيه شرك في عبادة القلبية مهمة جدا خطيرة جدا وهي الخوف الخوف من الله جل في علاه فمن خاف غير الله فيما لا يخاف منه إلا من الله, فيه إلا من الله فقد وقع في الشرك سواء الشرك الأصغر لو التفت القلب انتفاته أو في الشكل الأكبر وهو أن اعتقد اعتقادا أن تاما لأنه يستطيع أو يملك له النفع والضر هذا الذي يعني أردنا أن نبيده في مساءة الخوف عبادة الخوف وهي عبادة جليلة عبادة قلبية صرف والله توحيد وصرف والله الله شرك ولما تكلمنا على أن المظهر هنا من مظاهر الشرك في العبادة قلنا إذن الأصل بها الخوف والخف عمل قلبي صرف صرفه لغير الله لا وقع في, في شرك وهو لا يصرفه لغير الله إلا عن اعتقاد إلا عن اعتقاد يبقى اذا من وقع في شرك الاهي لا بد وجوبا ان نقول أنه ضمن قد وقع في شرك الربوبيه لانه ما فعل ذلك إلا, إلا عن اعتقاد ومن وقع في شرك الربوبيه قلنا لزاما وقع بشرك في شرك